د بلله من I'm a كداه تنجي يا دتنا طه كداه تنجي لنا ألا إن ما I don't know. وقضي أن تعمر واسترس على الجروج واسترس على الجروج وكيل للقوم <تصفيق> یا